باع الثمين بلا ثمن وغفى هناك بلا وطن حتى الدموع من الأسى فوق الخدود بلا سكن فوق الخدود بلا سكن قد كان يملك فرحه واليوم يملك الشجن. فرق العدو شراعه وبكفه قطع الرسن وبكفه قطع الرسن يطعن الإجرام من أخفك عن عينيه من يطعن الإجرام من أخفك عن عينيه من غوا تو ابوط الهواء وسدت الوان فكا وسدت الوان فكا لبسقى احبابه والسم يسبح في اللبن يبكي وما يجد البكاء او هما اقسل لبن سقى أحبابه والسم يسبح في اللبن يبكي وما يجد البكاء أواهما أقسى الوهن محلتي في من يرى أن القبيح والحسن الحسن محلتي في من يرى أن القبيح والحسن كف المخادع خلفه لم يدري عن يده إذن لم يدري عن يديه إذن يتخافون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما داروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن شر المهانة ركعة بين الجموع إلى وثن شر المهانة ركعة بين الجموع إلى وثن من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر تمن من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالماكريء من ذا صاحبي كان كان